أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخصرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء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 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول وعلى أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا هي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ في إمام مبين